القيض راحوا بردنا الليالي وطير عقب القرنسة كمّل الرش والبزن بل من شغد له الظلالي تراكم من غرّ لمزون المراهيش <تصفيق> والذكّر صقّر أيام جالب الغبي ما مغبيش يوم الحباري ري حوزن حالي لفرع النادر طلبن ما خايش والخربه بدنا يصير عالم و لي يجسب راسه غامش رب مغفل ما حسب لا توالي فقجحت انا سوى القرقش القبر راح وبرد النال لي والطير عقب القرن سكن مد الريش والذنيب المنش غدل اغلى من غُرال مزون المارديش وجهش قارنجا فهمن النسر خالي جزام صياده يقضى النشانيش لهب الطيور البرق فعلو مدالي بربه عطب ما هي مسحوتناويش ذكى الزمان اللي بهالمرحالي يوم الصقرة تنعيش القلب وتعيش واليوم لو نقنص جنوب شمالي صرنا على ما قيل مثل القراريش القيض راحوا بردنا اللي وطير عقب القرنسه كامل الريش والمزري بالمنشى غادله اغلالي كراكو من غرى لمزون المراهيش ما شوفي والله لص قراه مجالي نكفي ونقبل يا لحم على وش مهما تجاوزنا في أحاس هالي غير الدجاجة ما لقينا عراميش ما شوف غير القوبة عهوالك حالي على اللي ليس وتلقى رفيش عزي الحالك يا زميلي وحالي برضى الريح لنفتش الجشع تفتش الجذير <تصفيق> راحو برض النالي وطير عقب بالقرن سكمل الرج ومزني بالمنشى غدا له غليل ترك من غر لمزون والله يا لاله الطير بالقلب غالي إني لا جوز من العناء والمطارش لكن حب الطير شراك عيالي لو ما تسلل والاعكف بعيش والله ماني عن غلط الطير سالي لو نعلي فهم بارد الخبز والعيش لو كان للخارج نشد حالي ندفع علشانه ضريباه وبخشيش القيض راح وبردنا الليالي وطير عقبل قرنس كامل bizbil mansha ghadala la no